واللّين آمين وإذا أنزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 قَدْ نَبَّأَنَّ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا لا جاء من الله إلا إليه وظنوا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 من احد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون <تصفيق> إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه دَعَانَ او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا فلما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 قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلْ لَوْ شاء اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَمَسَّتْهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا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 جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إن الله عليم بما يفعلون